قبلنا نت نتلقى على حصص زائدة متكون إنشاء الله تعالى. آه الأحد تناسبكم الأحد؟ آه الأحد تناسب؟ آه الأحد صباح السيدة دراس الأحد. هنا ما كشنا الأحد. آه. طيب لو نأخذ حصتين وتتاليتين يوم الأحد. يعني هذه حق الأربعاء تلي بالأحد ينفع ولا يضر أخيل عليكم شوي ولا حصة الأربعاء هذه تصيرها بالأحد ونزيرها مع ما حصه يعني تصير ساعتين وستبيعتين ونحن شوي أخيلها قد يكون أنه نذاب جيد رجع زيد نام زيد قال زيد ما رأيكم ولين يرجعه مرة ونشوفه. أنا يناسبني أنني نأتي مرة لأنه سموخ البلاد يعني. بعير شوية تاخذ مسافة. جي وبعدين ترجع سفر يعني. هذا السلام ااا لو نأتي بالأحد يعني تنفع. الأربعاء قال لكم حصة ساعة ومصنع ونرجع نرجع. ها؟ يعني نأخذ حصة الأربعاء عادي. نخليها بالاحد ونضيف لها ساعه اخرى الاضافيه صباحة. ها صباحة. ها صافا ها ان شاء الله غير نكلم الاداره ونشوف كلمه الإدارة شوف على كل حال على فرض انها ما تيسرتش يوم الاحد متى تأخذون الحلقه على خدش نبداو نجي لكم حصه هذا لا كدهش. لا يمكن يكون قريبا من حصة الجماعة سام على 12 ونص تقريبا تكفي لماذا؟ على 12 ونصف الوحدة ونصف ساعة وعشرين قسم طوال الجماعه ممكن نتأخر على 12 لأن الأحد يكون مشغول الأحد ننزل هنا العاصمة عندي بعض رابع أشياء فيها يعني فيه، مشغول ممكن لما نن نجي, نجي نتأخر ما نجي 12 ونص يعني في القبة كل 12 ونص من ما نلحقش بالك بعدين وحدة ولا فإذا الحقد الوحدة نأخذ هذه 20 دقيقة وبعدين نصلي الظهر وبعدين نتم إلى ساعة أثنين إلى ونص تقريبا لكن أنا كنت, كنت حاضرين. نعم، ها؟ خلاص، التفخين، التفخين؟ هل هم كين غيابه؟ ميجي غيابه؟ ميجي تجيب لا ها؟ إيه، خلاص شاء الله تمام ان شاء الله لنا التوفيق والتي نعم. بسم الله، ما نروحنا الحمد لله، ندعو نستعين ونستغفر. ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات آمانه إيده الله فلا مضل له ومن يضر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من المباد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدأه كل الذي نتعولاله كل غلاتي في النار وبعد كان آخر ما توقفنا عنده هو مالك نعم علامات الاسم اخذنا الدرس علامات ايش؟ الاسم يعرفه الجر والتنوين والخفض والتنوين والنداء والخفض والتنوين والدخول قبل اللام خلاص والفعل أخذناه من ما طيب. قال المعلم الحينما الله تعالى والفعل يعرف بالتاء بالسين وسوف بقد والسين وسوف والتنين الشاكل سابقًا عرفنا الشيء تمام بيننا ما صحيح طيب هل الفعل واضح عندكم؟ يعني ما شاء الله تميزون بين الفعل والاسم. طيب كيف نعرف الآن الفعل؟ عندنا أشياء الآن تزيدنا ضبطا للفعل وتمييزه من الاسم. فذكر هنا المؤلف رحمه وتعالى هذه العلامات التي نميز بها بين الاسم والفعل ذكر علامة تخص الفعل الماضي. ذكر تخص الفعل المضارع وذكر علامات يشترك فيها الماضي والمضارع ولم يذكر علامه لفعل الامر سنذكرها ان شاء الله تعالى من باب التبين قال الفعل يعرف بقد هذه قد تدخل على الماضي تدخل على المضارع تقول لما جاء في الآية قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون وقال الله عز وجل ولقد نعلم انه لا يحزونك الذي يقول ولقد نعلم فقد الأولى دخلت عن الماضي قد افلح وقد الثانيه قد المضارع ولقد نعلم اذا جاءت قد وبعدها كلمه او كان قبل هذه الكلمه قد فنستدل على ان هذه الكلمه ماذا تعتبر فعلا عندك اذا كان عندك كلام وفيها اثنائه تبحث عن كلمه لتعرف اعرابها فاول ما ينبغي ان تعرف في الاعراب هو المعنى لا شك ان الاعراب فرع لمعنى لابد أن تفهم معنى الكلام طيب ميز الان الاسم من الفعل لأن الفعل عند الاعراب والاسم عند فكيف تميز هذه الكلمه ما يوجد قبلها لكن يوجد قبلها قد نستدل ان هذا فعل وعند ذلك هو ماضي الماضي وإما مضارع كما سيتبين علاماته واضح هذه قد إذا دخلت الماضي تفيد ماذا تفيد التقريب أو التحقيق إذا دخلت قد على فعل الماضي ففاد التحقيق معنى هذا الفعل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون هذا المؤمن صاحب التقوى والصلاة والخشوع فيها وأدائه للزكاه للزكاة وإلى اخره هو حقيقة المفلح إلا لا قد هنا للتحقيق مفلح لا شك ولا غير وقد تفيد التقريب تقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني قربت لأنه لم يكبر بعد تكبيره هذه الحرام واضح طيب الآن عند غروب الشمس إذا كان القرص نازل ولم يجب بعده قلت قد غربت الشمس مقصودها قارب غروبها بعدين نزل القرص وغاب عن النظر قلت قد غربت حققت هذا مفهوم ها هذه المعاني محتاجها المعاني هذه محتاجها طالب العلم لأنها تدل وتبين لأشياء ومفاهيم تستفيدها من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فأثناء تفسير كلام الله عز وجل في التفسير هذا المعنى يعني يبين لك المراد من الآية كذلك من الحديث وتستفيد من وشياء واضح أما إذا دخلت المضارع يعني قد فتفيد التقليل او التكثير يعني قد ينجح المجتهد كثير لا تكثير. ها ها تكثير قد ينجح وقد يرصد الكسول تقليل لا تكثير تكثير لكن قلنا قد يرسم او قد ينجح الكسول تقديم واضح اذا دخلت قد على فعل مضارع تفيد ماذا نسبة, نسبة عالية في تحقيق معنى الفعل او نسبة ضئيلة لما نقول انسان انت تعرف انسان مجتهد في تحصيل العلم يريد مقه وقادم على اختباع واضح فقلت أنت قد ينجح للاختباع نسبة عالية وقال قليلة في نسبة عالية وقليلة عالية تكسير واضح لكن إذا كان كسولا إذا كان كسولا قلت قد ينجح نسبة يعني قليلة هذا تقليل فاينزله مفهوم هذا طيب هذا بالنسبة لقد وهذه علامة تدخل يشتكي الماضي المضارع أما علام الأخرى الثانية والثالثة فهي خاصة بالفعل المضارع السين وسوف وهي تدل على معنى التنفيذ بمعنى التأخير إلا أن سوف أشد تنفيسا أشد من من في الدلالة على التنفيس اشد في الدم تلفيش والتأخير يعني تأخير الفرجة ها قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن من كون الدنيا نفس الله عنه كربه من كون يوم قيام إيش معنى جعله في نفس ونفس في صياح نفس من أمري ها يعني نزبد إلى النفس يعني يكون في راحة ماذا تكون في راحة لما يكون في صياح والساعة من من معانيها ماذا التأخير لما تقول سآتي بسم الله لما تقول سآتي يعني ماذا في تأخير ليش الآن سآتي سأراجع الدروس سأراجع دروسي واضح وانا أنا أحب أن تقول أن راجعت دروسي لا تقول سأراجع، مفهوم؟ إذا قلت سأراجع يعني زمن قريب، لكن إذا قلت سوف اراجع مشكلة طامة يعني بعدة زمن بعيد شوي. سوف بعيدة، سوف بعيدة. وهذه معاني وهي تدل على معاني بلاغية أيضا مهمة في كتاب الله عز وجل مهمة في كتاب الله تبارك وتعالى مفهوم هذا إن شاء الله السين وسوف والعملية كثيرة فسيكتهم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عالم أن سيكون منكم مرّة وآخرون يضربون في الأرض إلى آخره من الأمثلة الكثيرة. وتاء التأنيث الساكنة هذه تاء التأنيث الساكنة تخص أي فعل ماضي. لما قال تاء التأنيث. لاخراج غيرها التي لا تدل على التانيث كتائي تعلم كتائي تعلم واضح نعم نعم ايوه ليش مضارع؟ هذا يتعلم تعلمه. ليش كل ما يبدأ بتاء وياء ونون و... وألف فإنه ماذا يكون مضارعا؟ نبود أن يكون بدلاء معينة. الألف لها دلالة، والتاء واليا والنون واضح يأتي في المضارع إن شاء الله تعالى. تعلمه قال تاء التعني الشاهد. إذا في تاء. إذا من قلت فيه تاء كثيرة لكن تدل على التأنيس واضح؟ فتعلم التاء لا تدل على التأنيس هذا التاء لا تقول هذه تدل على ماذا على أن الفعل في الماضي وإن كان هذا الفعل في الماضي لكن ليس التاء الأولى التي دلت على أنه ماضي واضح؟ أشياء أخرى تاء التأنيس قال الساكنة لإخراج المتحدنكة كميدل مشكله هذه كميدل فاطمة او مسلمه مسلم مؤنثه ماذا مسلمه التاء دلتها دلت على التانيث ولا ما دلت لكنها ساكنه ولا متحركه متحركه اذا ما تقول هذه مسلمه إذن مسلمه فعل لأنه في آخره تاء التانيث نقول هذه تاء التانيث متحركة إذن فلا لا تعتبر من العلامات من علامات الفعل قال تاء التانيث الساكنه تاء لشغيرها وتأنيث تدل على أن هذا مؤنث لكن بشرط أن تكون ماذا ساكنة أي الأصل فيها السكون لكن قد تتحرك إذا جاء بعدها ألف ولم يعني شافر قيمنا في الآيات وحاديث في الآيات قالت الأعراب آمن قالت الأعراب قالت الأعراب وإن كان الأعراب هذا يعني لماذا جاءت التعليل هنا مؤنثة قال الأعراب يجوز أن نقول قال الأعراب ويجوز أن نقول قالت الأعراب هذا مبحث موست... لنسى هذا موضوعهم قالت امرأتي قالت امرأة امران رب إني نذرت لك ما في فصل قالت امرأة قالت لك امرأ ميم بجساك قالت امرأة هنا التحرف هذا لعارض وإلا الأصل السكون إذا وقفت قلت خالد تاخذ بالسكون واضح هذه تأتي الساكن مفهوم اذا فالفعل عيارض بقد والسين وسوف وتأتي الساكن أما قد تدخل الماضي المضاعر وما السين وسوف تدل على التنفيذ أي تأخير الحدث. والسين وسوف أد أقوى وتختصر بالمضار سين وسوف وتاء تعني الساقينه تدخل على الماضي خاصة بالمراه بالماضي كل لك الآن تعلم فعل ماض فعل ولا ولا لا نقول نستطيع أن نقول تعلمت هذا فعل الماضي أو نقول قد تعلّم هذا يدل على نوفة لكي هل تستطيع أن تقول فتعلم ما تقول ولا تقول سوف تعلم وسأتعلم سنتعلم سيتعلم ستتعلم سوف أتعلم لكن تقول تعلمت اذا هذا في في الماضي مفهوم يصلي نقول قد يصلي في كيف يقال نقول يصلي ما يقدر سيصلي يصح سوف يصلي يصح إذا هذا فعل مضارع واضح ولا لا نعم من يشفى لا يشفى لا طيب باقي لنا فعل الأمر كيف نعرفه في الماضي قلنا ما دل على حدث قبل زمن التكلم هذا قلناه قلنا. وفعل المضارع هو ما دل على حدث بعد زمن التكلم أو حالة أو بعد زمن أو حاد زمن التكلام التكلام. الأمر ما دل على طلب حدث أو ما دل على طلب بعد زمن التكلم اقرأ صلي اجتهد اتقلم افعل كذا بعد زمن التكلم مفهوم واضح ولا لا يا جماعة نعم طيب ما هي علامة فعل الأمر علامة فعل الأمر شيئا العلامة الأولى دلالته على الطلب يعني فيه طلب من غيرك فعل شيء والعلامة الثانية أنه يقبل يا المخاطبة لا يكفي أحد العلامتين لا بد من الاثنين ولا نقول لا بد من توفر الاثنين لا لا بد من أن يكون يقبل الاثنين يعني في الصيغة قد لا توجد إحداهما إيان المخاطبة لكن لا بد أن يكون يقبلها أما الدلال على الطلب فهذه توجد في كل فيها العرض واضح؟ لا بد أن يدل على الطلب من؟ قل ها طلب القول صلي طلب الصلاة اقرأ طلب القراءه تعلم طلب العلم اجتهد طلب الاجتهاد واضح هذا نقول العلامة الأولى موجودة وهو أنه في العمر. طيب فه معنى ومه بمعنى كف وإيه بمعنى زد من الكلام واضح هذا يجلع الأمر لما يجري على الطلب صح لكن أن علامة ثانية نستطيع أن نقول كوني صلي اجتهدي اقرأي نستطيع أن نقول له إذن هذه افعل أمر لكن صح هل نقول صهي ما يقر ما هي ما يقر إيه لا يقر قد إيه صح ما أو نقول صحي ما هم إيه بالتنوي لكن لا تقبل يا المخاطب فإذا هذه ليست فهذا الأمر هذا شيء آخر سنعرفه نفهم في المستوى ثاني في مستوى ثاني واضح لكم هذا ولا لا نأتي الآن إلى شيء آخر مثل أنت يا زينب تصلينا تصلينا هذا ليه؟ ليش فيها مخاطبه انت تصلينا انت صح؟ لكن تصلينا فيه معنى الأمر ولا لا؟ ما في معنى الأمر إذن هذا ليشها بفيريان لا يوجد طلب لكن فيها تصلينا نستطيع نقول ستصلينا سوف تصلينا سوف تصلينا هذا فيها الامر في الان وليس من جهه بفييريان وليس الفعل، نعم، صفر، صفر، صفر، صفر، نعم. واضح يا جماعة، أنهينا فعل الأمر، وعلامات الفعل الماضي والمضارع والأمر. واضح ولا مش واضح؟ ها عطينا كتاب شرح. تجهزوا الأخ ماذا كل واحد يذكر باسمه سامي بدأ فات لما قد, قد. قد بدأ مم. هذا القد سوى الماضي مضارح الشتوذي بدت الاخ عادل والاخ هنلا سامي والاخ عادل اخ فعل يقبل ماذا نعم هذا يجعل انه فعل وكونه ماضي نقول اخ اخ فد نقول اخ فت. طيب ناخذ آه... اللي بعده ياشر عسى لأنه يقبل نقول عفت لا عفت الالف ولا ننزعه هي عسى يوجد تلي عات اذا التقى الساكنين وكان الاول حافه مد يحذف صار عفت اهو لما يقبل دي. نقول قدرت ماذا قلت لي ادلتي نور الدين قدر ايوه جي اذا سئلت قل اسمك وجاوب في الماضي لانه يقبل تاء او في المضان يقبل سوف و سي ولا يقبل تأتيه واضح؟ صحيح ها؟ نبي حجة لأنه ها. أيوة. حتى نتعلم الجواب جوما مفيدة هذا حجة فعل ماضي لأنه يقبل تأتيه نقول حجة يعتبرون ليش بالرحيم <تصفيق> يا يعتمر في الماضي نعم لا, لانه نقول ها وما يعتمر بالياء ليش اخذت الياء سرقت من الياء خليني اليوم نقول يا يعتمر هل نقول يعتمرت يعتمرت نقول لا لا, لا نقول يعتمرت نقول سوف يعتمر وسيعتنيه اذا هو فار مضارع لأنه يقبل سين؟ نشوف واضح يا عبد الرحيم مفهوم ها يكون إيش كان يا جميل ها عمر يطوف يتوجب يطوف أو يطوف يطوفوا يا عمر شيء مضارع لأنه قد وسوف يسون، لكن قد الماضي والمضاعف نقول يقبل سين وسوف سيطوف وسوف يطوف، ولا يقبل تاني لا يكون يطوف يا يا يطوفت نقول طاف قال ها؟ بالقاس، بالقاس قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيسمه تطوع بكوني، فكر قليل كيف نقول تطوع سوف تطوع ستطوع في الماضي يأناه ولا يقبل السين سوف نقول تطوعت واضح نعم هل ها بلال أو صفر. شكر الله شكر شكر زيد الله شكر بلال لله نعم شكر في الماضي لانه يدخل عليه قد يدعو انه فعل ويقبل فعل تانيدا ساكنه لانه الماضي هو لا يقبل السنين ولا سوف محمد انت نافر انك انكسر ان شاء الله محمد آلم يا محمد ولا يكن جيد هذه ما نقول يا ياسين يا ياسين ماذا تقول ايوه في ممدوء بالسير نعم جيد تشرف بالسلام تشرف <تصفح> <نقول؟ تصفح> تشرف ولا يقبل <تصفح> وسوف جيد تستشرف <تصفح> ها هذه <تصفح> <عادل> نعم <تصفح> هو لا يقبل لا نقول تست... تشريفت تستش... تستش... تستش... لا نقول جيد أحسنت و... و... واضح الآن جيد فضى قال بعد ذلك والحرف ما لا يقبل ما لا يصبح له علامة الاسم ولا علامة الفعل الحرف في اللغه هو طرف الشيء وفي الحديث حديث ابن عباس في ذكره لقصه موسى والخضر عليه الصلاه والسلام قال فجاء طائر فحط على حرفي السفينة أي طرفية مفهوم هذا الحرف ما هي علامته لا تصبح له لا علامة نشر ولا علامة الخرف قال الحريري والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون فهام أو علامة الحرف ليس له علامة مفهوم إذن الاسم له علامه اذا علامه الاسم وجوديه موجودة وعلامه الفعل موجودة، وجوديه وعلامه الحرف عدميه لا يوجد له علامه لا يقبل لا علامه ليس ولا يعني أقول علامه يعني معدوم العلامات نقول علامه الحرف عدميه واضح فوق. والحرف اخشاه قد يكون على حرف واحد مثل الواو جاء زيد وعمر ووقفته وقد يكون على حرفين خرجت من المسجد منين حرفين وقد يكون يتلحوا ذهبت إلى المجد إلى إ لا همزة والنمل والأجر وقد يكون على أربعة أحرف لعل لعل لعل لعل الدراسة مفهومة لا لا لا شدة أربع خديكون على خمسة فهمت الدرس لكن لكنني احتاج الى مواجهته لكن لكن واضح هذا فيما يتعلق بعلامة الحرف نعم ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى الإعراب صحيح؟ قال رحمه الله فصل الإعراب قال الإعراب هو تغير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا اختلاف العوامات داخل تاني، ها؟ ما ما كذا؟ لغة أيوه تغي تغيير أواخر الكلب لاختلاف العوامات داخل تانيه لغة أو تقديره تغيير أو تغير نعم جيد هذا كلام المصنف المؤلف الحمد الله نقول الإعراض نصدر للفعل الرباعي اعرضه بمعنى أظهر وابان الإعراب مصدر للفعل الرباعي اعرب بمعنى ابان وأظهر ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح والثيب تعريب عن نفسها تعريب عن نفسها البكر تستأمر أو تستأذى في بعض الروايات والثيب تعريب عن نفسها الحديث جاء بأرفاض غير هذه الصحيحين وهذا الرواية صحيح الشيخ ناصر في تبسعين الجامعة ذكرها نعم هذا المعنى اللغوي واضح وهذا الاعراب موضوع المهم وهو أصل النحو انتفهم ما عن الإعراض ليقسمية لغة العرب باللغة العربية من الاعراب لأنها بينة واضحة مظهرة تظهر ما فيها من المعاني وأفضل من غيرها وجمال أفضل من غيرها نعم وفي الاصطلاح النعوي الإعراض طيب هو المؤلف اختار هذا التعريف وفي تعريف آخر و. أيامه من الحجامة كم اليوم سبعة عشر لكن بالأربيع من هي عنه الحجامة بالأربيع مش كلنا يعني بعضهم عرف فيه اه اه اه تعريف ثاني هو ادق وفي مناقشه بين النحات ليش هذا محلها مش على تعريف المؤلف ولبدا يعني في شراء هذا هو, الإعراض هو تغيير الاعراب هو تغيير ايش معنى التغيير تبديل يتبدل ان يتبدل الاعراب هو تغيير اواخر الكلمه الكلم جمع كلمه ولها معنى في في اصطلاح النحوي ها ليش هذا بابه قلنا الكلمه نذكره باختصار الكلمه قول المفرد والكلام هو الله المركب المفيد بالوضع والكلم ا كلامنا و ا حرف و الكلم هو ماذا ما دل أو هو ما كان فيه ثلاثه كلمات سواء دل على معنى او لا كما قال صاحب الحيه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمه يعني الكلم اسم وفعل وحرف بعض قال الكلم ما هو الكلام الذي جمع اسما وفعلا وحرفا سواء دل على معنى او لم يدل الكلم هذا طيب المهم نقول هو تغيير اواخر الكلم ما الذي يتغير فيها الحركه تغير من ضمة إلى فتحة إلى تصر قال باختلاف العوامل الداخلة عليه يعني ان هذه الكلمة تدخل تأتي قبلها كلمات كثيرة منها ما تؤثر فيها بالرفع، فيكون آخرها ضمه جاء زيد. ومنها ما تؤثر فيها النصب، فتقول جاء رأيت زيدا. ومنها ما تؤثر فيها الجر والخفض لتقول مررت بزيد. نعم. مفهوم؟ واضح؟ تغيير أو تغيير أواخر الكلم، يعني الحركة تتغير. وليس الحرب الأخير الحرب يقهوه جاء زيد داب مارت بزيد داب رأيت زيد داب بس ليس حركة شو ظم فتحة كسر مفهوم واضح تغيير أواخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخلة عليه مع الأول جاء جاءت كلمه اقتضت الرفع ثم تلم اقتضت النصب ثم حرف اقتضاء الجر الاختلاف العوامل الداخله عليه لفظا او تقديرا هذا هنا تاخير المؤلف لكلمه لفظا او تقديرا يعني كان ينبغي ان تقدم فنقول الاعراب هو تغير او تغيير اواخر الكلم لفظا او تقديرا يعني التغير اما ان يكون لفظي ظاهر ينطق او مقدر يعني جاء زيدا ورايت زيدا ومرات بزيد الحركه ظاهره ولا غير ظاهره داي. لكن لما اقول لك جاء موسى غمه موجوده رايت موسى فتح موجوده الالف غير موجوده مرات بموسى اين الكسره ما يوجد ها وجاء القاضي اين الياء ضمه فقيل القاضي مررت بالقاضي اينك القاضي فقيل او جاء اخي ومررت باخي فين حركه هذه مقدره صح مقدره غير موجوده اذا فما هو الاعراب الاعراب هو تغير اواخر الكلم هذا التغيير إما أن يكون مقضيا ظاهرا ينطق من غير تعذر ولا ثقل أو يقدر يعني يكون مقدرا ولا ينطق إما لأنه يتعذر علينا أن ننطق به, به وإما أنه سقيل في النطق واضح أو لأنه محل الحركة شغلت بغيرها شغلت بغيرها كما سيتب بيانه ما هذا ولا لا إذا كان الكلمة عندنا كلمة وسبقنا عرفناها الاسم والفعل والحرك لكن الحرف مبنى الحرف دائما الاسم والفعل إذا شفنا هذا أحيانا يكون فيه ضمة يرفع، وأحيانا يكون فيه فتح ينصب، وأحيانا في كسراء يجزم، أو هذا الفعل، أحيانا يكون فيه ضمة يرفع، فيه فتح ينصب، في سكون يجزم، فنقول أن هذا لثمة معرض وهذا لفعل معرض، لكن إذا كل كان لثمة ملازما لحركة واحدة في جميع نحوه. في جميع الاحوال ان يضمه او فتحه او كسره او سكون او هذا الفعل في جميع الاحوال عنده هذا الحركه ما يتعجب فماذا نقول نقول انه مبني سواء كان اثمن او فعل واضح فاذا ما هو البناء نرجع البناء في اللغه ووضع الشيء على الشيء على هيئة الثبات والنجوم. نعم نعم نعم سلامة بركاته ما نشوف الدار أنا برّة أنا برّوة في الدرسة ليه أحب باستمار الشرق البناء. البناء وضع الشيء على هيئة الثبات واللزوم لهذا يسمى البناء بناء لأن فيه ترتيب ووضع شي. شيء بحيث يلزم ويثبت ويصمد ويصير قويا متين وفي الاصطلاح النحوي هو لزوم أواخر الكلمة حالة أو هيئة أو حركة واحدة مع اختلاف العوامل الداخل تالي طيب رجوم أو آخر الكلم حركة واحدة لفظا أو تقديرًا لفظا أو تقديرا مع اختلاف العوامل الداخل تالي نعم، تبيع ماي، ما هذا أبغى بيه، آه، أيه، ألي هاون ما شوف جاء زيد، زيد مرفوع، لماذا؟ لأن جاء يبين لنا من فعل هذا الفعل، والفاعل الفعلي في جملة يعني يكون عالي. قام يقولون فحقه هو اي زيدا من سوف يمكن زيد زيد صار زيدا مررت بزيد صار كسرا نقول إذن كلمة زيد من زيد زيد زيد يدرس وزيد لن يدرس اليوم وزيد لم يدرس علم النحو. فتدرس ضمة. لن يدرس أو ليس لن يدرس يريد أن يدرس علم النحو. مصوبة. ولم يدرس علم النحو مجزومة سكون. حركة السين تغيرت من ضمة إلى بتحي سكون ولا لا. نقول هذا الفعل موعظ. لكن دارت زيد علم النحو دارت في الماضي دارت في كل الأحوال تجدها دارت ملاجمة للفتش فهنا في الماضي مبني ليس بمعرض قد يتغير إلى سكون أو إلى ضمة ولكن ليس بأن العامل تغير بسبب آخر نقول درست زيد علما نحف ودرست علما نحف درست صرصي ساكل لأنه التحق والتصق بتائد رفع المتحدد درست نفهم والطلبة درسوا اليوم درسا نحو درسوا صار مضمو لأنه بعده جاءت جاء جاء جاء جاء تناسبها الضمة هذا التغير ليس ما قبل هذا الفعل تغير وإنما لسبب آخر فإذا لذلك لا نسميه معربا بل نسميه مبنيا لأن التغير ليس بسبب تغير العوامل العوامل تغيرت والفعل باقي كما هو العوامل تغيرت والفعل باقي كما هو لم يتغير فنقول هو مبني مفهوم واضح مش واضح دائما ما يكون لا منصوب ولا مرفوع ولا مجزم. نظر طيب هذا التغير الموجود في الاعراب إما أن يكون ظاهرا مثل ما ذكرت في زيد ويدرسه او أو أن يكون مقدرا طيب المقدر المقدر يكون في ثلاثه احوال الاول في ثلاثه احوال في المقصور في الاسم المقصور في الاسم المقصور وهو ما كان آخره ألف مثل الأقصى العصا الحصا قل لي العصا كتبتها بايد مقصوره ولا ممدوده اي هكذا شوف العصا لمن اخطا في العصا نرفع له العصا سبب بأي هكذا خليل ممدود ليس مقصود؟ انه كل 10 ثواني. يا شيخ. نعم. العصا الحصى كذلك البشرى أي مقصود؟ الحبلة الجرحى أي هذا اسم مقصور كذلك الفعل المعتل بالالف نعم يا سامي الفعل المعتل بالالف اذن قضى هوى تلا سوى صلى يرضى يرضى يخشى ينهى ينهى اكتب يا ولدي الى تبدا ولا كده بعد تاخذ من تسجيل العين مصيده قيد فقيد علومك بالحبال الواثقه اما اذا اصطدت وتركتم عند الشجرة يفر الصيف صح نعم وقد قال عليه الصلاة والسلام قيد العلم في كتابه في نعم، ها؟ تلا تكتب بالالف الممدود أردها الى نفسك تقول إيش تلوت القران واضح ولكن يصح كتابتها بالالف هذا المقصور هنا لان تلا من الفعل فعل واوي ويائي تقول تلوت وتليت واضح هذا قسم من الافعال الواوي ديال يعني افعال ما تدل بالاخر بالالف فتقسام. منه الواوي ومنه اليائي ومنه واوي الويائي والإمام المالك صاحب الألفية له في هذا النظم جمع فيه الواوي واليائي بتقريبا من سبعة وستين بيت نعم والأوصل أنه يكون بالألف تلا يتلو القران يدهو جو ولا هو ولا هوت ها بالياء ذكر بالنائث ايضا لا هيج هوت ولا قال طيب واضح هذه أذكرنا لكم اسماء وافعال ماضيه وافعال مضارعه صح هذه تقدر عليها الحركات من لاجل التعذر مثال هذه العصا غليظة. العصا هنا مرفوع في ضمه لما في ضم. ما هي موجوده الضم؟ موجودة؟ ما هي ونقول إن العصا لمن عصى. فعصا هنا إن العصا منصوبة. لكن في غير موجودة. ويقال ضرب المعلم التلميذ بالعصا مجروره لكن القصه غير موجوده فهمتم اني ولا لا فهمتم اذا ماذا نقول مرفوع على طرفي الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدرة على الألف مانع من ظهورية تاريخ مخفوض على مذهب المصنف وعلامة خفضه الكسرة مانع من ظهورية تاريخ مفهوم واضح نقول مثلا في الفعل يخشى العبد ربه يخشى مرفوع وعلى طرفه بقى الدرس يخشى مرفوع وعلى طرفه أو ظن المقدرة على الأليف ما لعني ذولها التعذى يخشى لا تستطيع أن تنقل تقول يخشى لا تستطيع, تستطيع. مين هنا العصا عصا ما تستطيع عافى ما تستطيع زيد في الكلمة عافى زيد في الكلمة ما يصح. لا تقول يخشى أو يخشى تأتي الضمة ولا فتحة أما في الجزم فيخشى يجزم على هذا الجزم حفظ كما مسائتين واضح يا إخواني نفوق هذا الم... هذا الحركة تقدر عليه من أجل التعذر يعني يتعذر أن ينطق به فهمتم توقف عند هذا الحد الله تعالى على في طلبه هنا داخلية ها داخلية طيب سامي أجل بلقاش حتى هذا عادل بن زهيا نور الدين مية عبد الله عيسات غائب عمر حرمة حرمة حو أرض الرحيم لون غائب في أهل الرحيمون نبيل بوسيف بن رحيم زعوم هذا اليوم سمعتاش والله تعالى اعلم في سؤال ولا ما فيه يا جماعه من عنده سؤال لا يوجد نعم يجب يجب. قد تتخل المضاعة تبديش التكثير أو التغيير، وهذا فلا شك في حق البشر أما الله عز وجل علمه لقيم الله عز وجل علمه قطر وساعد علمه كل شيء هذا والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على النبي محمد على فكره الله